بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أليين قل بر رسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدوا وزين, وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا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 بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم ألي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون اِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَوَلَّوۡا كَمَا تَوَلَّيۡتُم مِّن قَبۡلٍ يُعَذِّبۡكُمۡ عَذَابًا أَلِيمًا لَّيۡسَ عَلَى ٱلۡأَعۡمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلۡأَعۡرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلۡمَرِيضِ حَرَجٌ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا اليما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 وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم ولتكون ايه للمؤمنين ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما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 إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل الله على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأن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 ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى, على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرته وأجر عظيما